الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان أقيم الوزن بالقسط وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخذات الأكمام. فالحفظ العصي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من جن من مارج من نار فبأي آلاء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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤنء والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنزل ما شئت في البحر كالأعماق تبئي ألم كل من عليك ثان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحات ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة فَكَانَتْ مُرْدَتًا كَثَّانَ طَبِيعِيَ عَلَى آيْرَة بِكُمَا تَكَذِّبَانَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنِ عَادٍ بِهِ فَيَوْمَئِذِ عَلَجَانَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنِ ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسماهم يعرف المجرمون بسماعهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بيننا وبين حميم الأن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دوات أفناء تكذبان فيهما عينا تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطان وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الضرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جن نِعْمَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهَانِ نِعْمَتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل رمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ترم قصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقل حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام